يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين هذه سنة الله في خلقه كل الرسالات حربت من قبلي عدائها من الكفار والمشركين والمنافقين وكان خاتم الرسالات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد لاقى من قومه ما لاقى درب صلى الله عليه وسلم وودعوا الفرط عليه وهو في الصغر وربهم الحجار حتى أدمع عقبه الشريف ولطموه لطمن وبسقوا في وجهه صلاة والسلام ورموا الفرثة على بابه رموا الفرثة عليه وهو في الصلاة ورموا الأسبال على بابه عليه الصلاة والسلام وفعلوا به الكثير وفي النهاية آمروا على قتله فاجتمعوا في دار الندوة وكان بينهم الشيخ النجدي الشيطان تصور فيه صورة الشيخ نجدي ولما اجتمعوا للمؤامرة لقسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا يتشاوروا ماذا يفعلون بهذا الرجل قالين صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال نخرجه نخرجه من بلدنا نفهم فقال الشيخ النجدي هذا ليس براء ليش لأنه يمكن أن يجمع عليه الكثير ويأتي لقتلكم وقال البعض الآخر قال البعض الآخر نربطه نربطه السجن المؤبد خلاص فقالوا هذا موقف نشخ نجده هذا موقف ليش لأن عنده أتباع وعنده أنصار يخرجون ويجمعون أيضا ويتون لي فتكلم أبو جهل عن سيد الله عليه وهذا كله حتى في القرآن فتكلم أبو جهل عن سيد الله عليه وقال هذا موقف قال أنا أرى أن يقتل أن نقتله وأن نأخذه والحقيقة أن إذا قسمناه عنده عائلة عائله كبيره بني هاشم وتقهر في مكه ايش نعملوا قال عندنا 12 قبيله من كل قبيله شلب نختار شب جلد قوي ونسمم سيف لكل واحد نعطيه سيف ويضربونه جميعا ضربه رجل واحد حتى يفرق دمه في القبائل ما يقدروا بني هاشم على على الس... على اخذ الثار منهم منهم جميعا فقال الشيخ النجدي والله هذا هو الرأي هذه حتى الله بنفسه سبحانه وتعالى حكي الله سبحانه وتعالى هدف عليه القرآن وكان هو سبب الهجرة قال الله عز وجل وإذا يمكروا بك الذين كفروا المكر شنو هو هو التدبير للاغتيال هو الخطة الماكرة التي به يقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك يربطوك أو يقسوك أو يخرجوك ينفوك قال الله عزوجل وينكرون ويمثل الله والله خير مماكرين هم خططوا و انا خطط الله عز وجل يقول هم يخططون ونحن نخطط و من من التخطيط الذي ينفعل تخطيط الله عز وجل الله لا يقلق ويمكرون ويمكر الله لهم في الليل بل في النهار حتى جبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه الليله اخرج وكيف يفعل امر علينا ابي طالب ان يكون مكانه يلبس لباسه وينزل في مكانه وينعزم يلان في مكانه ونام في مكانه والرسول خرج ليلا خرج ليلا ووجد شرشف كل بسيوف مسممة بحيث إذا وخزق هكذا خلاص كانت حياتك وثم أخذ قبضة من سراب عليه الصلاة والسلام وذرها على الجميع ما من واحد منهم إلا وسقطت سراب على رأسه وألقى الله عليهم النوم وخرجوا ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الآخر ها؟ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهو لا يبصرون فخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ويحسبونه انهم في المحل نائماً وهو خرج عليه الصلاه والسلام خرج هو وابو بكر حتى الى غار الثور وهناك اختبى عليه الصلاه والسلام ثلاثه أيام حتى انقطع الطلب انقطع الاثر يعني كانوا يطلبونه وكذبوا ووصلوا الى الغار وربنا حجب عيونهم ما راوه حتوارد في الاثر موصح ولكن مخاثر أن, ان العنكبوت جاءت والقب نتيجها على الفم الغار ولما رأوا قالوا ما يمكن سبحان الله هذا لو كان دخل هنا ما يكون هذا الشبكة هذا الشبكة من الله ويقال انه الغيل ايضا يعني شون ايضا وعلى على فم هذا كله من عناية ربنا سبحانه وتعالى نعم واحد هذي ولي خص الله عزوجل في قوله وإلي ينكرو بك الذين كفروا ليثبيك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكرو الله والله أخر الماكرين وهذا شأن شأن قلنا الأعداء الدين قد يلقى أو يلاقي يعني الداعية ما يلاقي فسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم هذا فويعه بل من الأنبياء من قتل وكم من نبي قتل مع كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكم من نبي قتل هو نبي الله وكيف الله نحن ها سبحان الله قد يجعل الله سبحانه وتعالى درجة عالية للنبي لا يمكن ان يصلها الا اذا قتل مكانات يتبوأها الشهداء ما يمكن أن يتبوأها ويصعدوا لها إلا بالقتل ولهذا الله عز وجل يقول الذي يموت في سبيل الله ما مات ولا تقول لمن يقتره في سبيل الله أموات بل أحياء أحياء لا تقوله للمصر أموات يا إخواني أدعوا لابد أنها مصاب يعني تحاط بالأذى وتحاط بأنواع من المكر من قبل أعدائها نعم ما وقف الأمر عند هذا الحد في الشيخ الآية الله عز وجل يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين لما احتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أفلحوه كذا <تصفيق> أحضوا يتدبرون للقرآن للقضايا على القرآن أشكال من قبل هذا. أشلون قلوا؟ قالوا لا بد أن ندبر خطة لصرف الناس على القرآن. شين عملوا؟ كانوا عداء الله ينفرون الناس اللي لا يستمعوا القرآن. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون. من يسمع؟ يقرأ تتر من لغط ومن اللغو ومن الكلام الساقط كذا إلى غيره تتشوشون عليه. هذا كل الكلام نعم ومن جملة من نظر الحارث عدو الله هذا هذا يذهب الى فارس ويأتي بكت بكتب تواريخ الملوك والرؤساء القدماء والمخرفين ويأتي للبيت ويحكي قصص ومعروف ان أن القرآن مشتمل على القصص فيأتي عدو الله ويعلق حلقة وهو ويبكى بيخحيله على, على على على ملوك فارس بلق الروم وكذا ويقول لهم محمد صلى الله عليه يستقيم مثل هذه هذا القصص آه آه هو أخذه من من, من أولئك الملوك فهو يحكي لكم هذا وأنا أنا أحكي لهم إذا كان هو نبي ما نبي فقال وإذا, وإذا ستل عليهم آياتنا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي سملى عليه بكرة وأصيلة يذهب إلى نصراني ويكتب عنه القصص ويسينى حكيه, حكيه يقول أن الله أوحى إلي بهذا وهذا كذب وهم يعتقدون كذبه ليش لأنهم يعلمون أن القرآن تحداهم ياتوا بمثله إذا اتوا بمثله خلاص بطرة رسول الله إذا اتوا بعشر سور مثله خلاص إذا أتوا بسورة من مثله خلاص وهم نعماس استفدوا هذا كله وفضلوا أن يقاتل وأن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتسم أطفالهم وسأي من سائوم ودماء سراق وأموال تهدر وكل لو كان وحارب رسول الله صلى مجرد ثلاث آيات يسبيه ويخف العالم كله كان يمكن أن يسبيه لكن ما بالاستطاعة فضلوا أن تقوم حرب شعواء لمدة عشر سنوات والحرب قائمة دروس وما في العالم لهذا قلهم هذا لونشأوا لقلنا مثل هذا كله مجرد كذب ومجرد آه صرف الناس عن القرآن الكريم واليوم نفس سبحان الله اليوم العالم يحاول بل بل أفلح في في في صرف الناس وفي صرف المسلمين عن كتاب ربهم وضعوا قوانين وضعوا دصاصير في العالم كله في العالم خصوصا العالم الإسلامي جاءت هذه الدصاصير وجاءت هذه القوانين وصرفت الناس عن كتاب ربهم ما بقي يقودها لأن القرآن مهم وهمتوا أن يكون حياة أن يكون منهاجا للحياة أن يكون في الإدارة وأن يكون في المدرسة وأن يكون في البيوت وأن يكون في الشوارع وأن يكون في كل مكان ترى كتاب الله عز وجل فهم أعضاء الله خططوا ودبروا كما كان المشركون يخططون لصرف الناس عن كتاب الله وأن الله كان بل من المسلمين مع الأسف الشديد ما بقي القرآن بينهم إلا أن يقرأ في المآسم أو يعلق تعاوين يتمركون فيه، أو يتمركون به في رمضان يشفعون به ويقرأونه في المسحر وهذا فعكذا القرآن نزل القرآن لهذا لا القرآن نزل لأن يكون رجلا لأن يكون مجتمعا لأن يكون أسرا لأن يكون أمة لأن يكون حاكما لأن يكون مسيطرا لأن يكون نآمرا ناهيا أين ما رأيت أي مسلم رأي ثورة المسحر في بيعه في تجارته في زواجه في فلاحته في صناعته في كل شيء من حياته لماذا نزل القرآن لا بد أن يكون مجتمعا لا بد أن يكون أمة لا بد أن تكون له السلطان لا بد أن يكون له أن تكون له لكن أعداء الله ناحوا القران القرآن من حياة المسلمين فخلوه فقط للتبرك ليس إلا فهو مع المغسل ومع المحمل فكيف سكر القرآن حفظه تحدي لهذا نزل القرآن لا يا اخوان إذا الخطة القديمة ما زالت حتى الآن تدبر ويمكر بها نعم إذا الله عز قلنا هنا وقالوا لو نشأوا لقلنا مثل هذا إن هذا لا سطر الوليد هذا لا سطر الوليد ثم بعد هذا من خطة أخرى أشقالوا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا فألهمنا يا رب وفقنا لتباعه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة من السماء او يسينا بعذاب أليم إذا كان هذا القرآن هو الحق ما, ما يمكن أبدا أن نراه مسيطرا أن نراه حاكما أن نرى الهيمنه له ما يمكن أبدا أن نرى النصر رفر... رأيسه ورفريه أبدا ما يمكن أبدا ما نستطيع أن نرى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحاكم أبدا فضل أن عماس أن يقتلوا وأن يذبحوا وأن ينزل العذاب ويستقصيروا بالسئسال وما يتيقوا يشوفوا الحكم القرآن ويشوفوا السلطة للإيمان ويشوفوا منهاج الرباني يحكمهم ويسيرهم ما يتيقوا وهو نفس الخطة للعالم كله انتم كنت شوفون فين فيما ظهرون مسلمين يجهدوا فيه سبيل الله إلا ويتكالب العالم ضدهم السلسانين هالشيشان دولة إسلويلة إسلامية انقدس عليها أكبر دولة وللعالم يتحرك انقدس عليها انقدس عليها وانتهمتها هاي الآن مهدد كروزني عاصمة الشيشان يعني انت انت انتهم اليوم واخدان أبعد الغد والالف الالاف المؤلفه بقى أقول ملايين من المسلمين يذبحون ويقتلون والعالم الإسلامي خارج ما يتكلم يا للعار ليش لأن هي أمة تريد تحكم بكتاب الله ما دام مسلمون يطحنون ما دام مسلمون يذبحونك الدجاج الامر ما في باس ان لله وانه اليه راجعون انظر المشركون في عهد الرسول ماذا يش يقولون يقولوا يعني إذا كان هذا والحق يعني فضلوا أن يذبحوا وأن يقتلوا وأن ينزل عذاب من السماء ينزل الحجارة من سجين تستقسم كما نزل على طير أبابين مثل طير أبابين كانت في الحجارة أو ينزل أي عذاب من أي نوع تبتلعهم الأرض وتنزل النار ولا ينزل الرياحة ولا أمطار طفانية أو أي شيء عذاب المقصودهم ما يطيقون أن يشوفوا حكم الله يطبق ما يمكن أن يشوفوا دولة الإسلام تنتصر ما يمكن ان يشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكما وبيفضلوا تمتعوا بالارض والله نفس الخطه العالميه وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره ما قالوا منصف يقول يا ربي ذكر هو هذا هو الحق يا ربي وفقني اليه اديني اليه اجعلني من اهله اجعلني من انصاري واحبابي يا ربي قالوا منصف. لكن هؤلاء لا يقول إذا كان هذا هو الحق يا ربي محين من الوجود لا نرى هي الخطة العالمية والله ما يريد أن تتكون دولة ولو في بقعة مساحتها عشر كيلومترات مترات طولا وعرضا ما يتقون قال الله عز وجل هم طلبوا العذاب وكان يمكن الله عز وجل إذن العذاب خلاص تاتي صيحه كما فعل الله سبحانه وتعالى بيقوم بقوم هود ساتسيه ياتي جبريل ويغوت فيهم غوته آه خلاص وإيش بيتنفسهم ممكن لا لا لا صيحة واحدة ممكن أن ياتي ما فعله بقوم هود يعني يدمجنا حول تحت تحتهم دونيهم ويخلفه يعليه وجعل عالية سافلة وثم امطر حجر من السماء قادر ولا ما قادر وهم طلقو قالوا ذكناه وفعلوا العق إذا كانوا حقا في العذاب الله ما فعل ليه ما فعل هناك المانع شو هو هو وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمه الله بهذه الامه ما دام الرسول موجود فيهم منزل عذاب وهذه سنه الله في خلقه كل امه فيها رسول الله ما يعذبها دوله بس حق العذاب اذا اراد الله تعذيبها امر الرسول يخرج يخرج ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من بينهم هاجر من مكه الى المدينه الله عز وجل اسد فلذات اكباد مكه وذبحها فين. ظدر. نرسمه بقاشقيم. لكن لما كان رسول صلى الله عليه وسلم فيهم ما نزل به محمد. ولو أنه طلبوه. سكرير من وتشريف لرسول الله. قال وما كان الله ليعذبهم وأنسى فيه. ما دم يا نبينا شوف سكرير في الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار والمشركون وأعداء الله أعداء الدين هم يطلبون العذاب. والله ما نزل به محمد رحمته ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كذلك أيضا سبحان الله ولو أن أمة كافرة ضاله سائهة محاربة لدين الله ومجموعة من المؤمنين ولو كلهم فيها ما يز العذاب فيقول في الآية الأخرى ولولا رجال مؤمن في بكر اللي يستطيع هاجر هاجر وبقية كل قليل من المؤمنين ما استطاعوا إجراء واحد ما عندهش الرحيله واحد ما عندهش الصحة لأن يأخذ أولاده سبحان الله عندهم أعذار ما هاجروا ومجموع قليلة فقال الله لأهل مكة والله لولا وجود هؤلاء المؤمنين فيكم لولا وجود المؤمنين فيكم لسأصلسكم مع ذبزكم مع ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون ما تعرفونهم لكن الله يعلمهم لعذبكم. فالله عز وجل قد يرفع العذاب عن أمة مسخوطة عليها أمة كافرة أمة دالة أمة أتت من المنكرات وأتت من الجرائم ما به التدمير ولكن وجود المؤمنين في أمة هي سبب نجاتها من العذاب. كذلك هنا يقول سبحانه ويقول عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يعني فيهم فيهم من يستغفر وهم ومستغفرون كذلك أيضا إذا هي أمة سبحان الله يقول العلماء هذه ما يخصب تلك الأمة بل هي عامة فكل أمة أمة ارتكبت جريمة واستحقت العذاب إذا هي عادت إلى الدين إذا هي عادت إلى الحق واعتنقت الإسلام الصحيح ربنا يرفع عنها العذاب كما فعل بقوم يونس كما فعل كما فعل بقول يونس لما امنوا كشفنا عنه عذاب القسوة الحياة ولذلك يقول بعض العلماء الله نزل انزل امنين رسول الله والاستغفار اما واحده قد ذهبت وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيه واحده بها ينجينا ربنا من العذاب ايش هي هي الاستغفار اذا نحن رجعنا الى الله وسبنا الى الله واصلحنا مع الله وعكفنا على كتاب الله والتزمنا بشرع الله ربنا يرفعنا العذاب ولو ارتكبنا من الذنوب والجرائم ارتكبنا مادام فينا امه صالحه امه مؤمنه امه طاهره ربنا يرفع العذابات وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون جاء الله عز وجل قال هم يستحقون العذاب في الحقيقه اهل مكه في ذلك الوقت كانوا يستحقون العذاب وما لهم الا يعذبهم الله اي مانع من ان ينزل بهم العذاب ويزولهم الارض وكتساح اكتساحا المستصل قادر وهم أسباب العذاب موجودة وما لهم الا يعذبهم الله والحاله هذه وهم يصدون عن المسجد الحرام يعني صرفوا الناس واخرجوهم عن مكه وعن بيت الله الحرام وعن عباده الله وعن الطواف وعن الصلاه الصحابه الصحابة ضغطوا عليهم بالعذاب حتى هجروه ورسول الله صلى الله عليه وسلم تامروا عليه حتى اخرجوه صدقوا الناس على عن المسجد الحرام عن بيته سبحانه وتعالى وناس طيبون مؤمنون اولياء الله واحباء الله واصفياء الله ومع ذلك اخرجوهم وكذلك في صلح الحديبيه منعوهم من ان يدخلوا مكه للعمره يعني اسباب العذاب موجوده فثم من أكبر الجرائم وخرجوا سيدنا رسول الله افضل البشر افضل الرسل صرفوه واجبروا عليه فأسباب العظام كانت قائمة والغريف الأمر أنهم يدعون أنهم ورثوا ولاية البيت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه وراثة يقولوا وإحنا سدنا في البيت وقائم بالبيت وكل في البيت فنحن حمام خرج ما شئنا ونبقي ما شئنا هكذا يقولوا لأن الحرية أن نخرج من, من من من أردنا أشهدها سموية الله هذه إبراهيم ما ورث ابدا تبراسة النسب وإنما ورث العقيدة ورث الإسلام الصحيح ورث الإيمان الإيمان الحق فقال على هنا ها وما كانوا أولياءه لا يستحقون ابدا خدمة البيت ليش؟ لأنهم كفار مشركون والكفار مشركون يخدمون بيت الله فهم أعداء الله أعداء الله وأعداء بيته إنما يعمر مساجد الله أشكوهن من امن بالله واليوم الاخر وأقام صلاه واتى الزكاه انما المشركون نجس فلا يقربوا المجلس الحرام بعد الان خلاص للنجس اشكون له الاولياء الحقه هم المؤمنون ان أولياءه أولياء البيت والذين استحقون خدمه البيت ورعاية البيت ويعني وقيام بالبيت من هم المؤمنون الذين يشهدون أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذه الوراثه التي ورثها ابراهيم عليه السلام ثم يقول لك صلوا اشترتهم اصلوا هم ليس اسمها صلاة لا أسؤال. لا قيمتها ولا العصابات ما كان صلاة عند البيت كيف كي يصلوا وكيف كي عبد الله في البيت اللي مرضوا الصلاة كيف عبادتهم عبادته هي يص... الرضح والتصفيق والتصفير هم كي يطوفوا هو كي هذه العباده ولا الحرام المجرم غي السماع من عاماز والتوشيات ها والتصفيق والتصفير نعماشوا عريان عريان نعريين يجوا الرجال فطوف هذا تبارك الله ما شاء الله عباده قال وما كان صلاصهم عند البيت الا مكاء هو التصفير والتصدير والتصفير وهذه العباده الرقص والغناء والموسيقى واللياره هذه عباده اعوذ بالله وما كان صلاصهم اي ما كانت عبادتهم بالبيت الا مكاء وتصدير فالعباده من مثل هذا النوع عباده شيطانيه عباده جاهليه عبادة إبليسية ليس عبادة الله عز وجل اللي هي صلاة التي اتى بها رسول الله الصلاة التي كان يصليها صحابه رسول الله ويصليها المؤمنون الصالحون هؤلاء هم الذين يستحقون وإليس البيت عينا. ثم قال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون شو العذاب, شو العذاب؟ هو لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه ها الله كبد مكه وذبحها في بدر وعلى راسهم ابو جهل على رسول الله عليه نعم واشار كذلك نحو سبعين وعلى رأسهم عقبه بن ابي معيط وهذا النذر ذبحه والحمد لله هنا في في بدر اخرف المقداد رضي الله عنه ورسوله انه كل يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ايضا يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم يتحكمك رسول الله ويعقد مجلس مضاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الله العرب ويقول مجلسي أحسن مجلس محمد وبمجرد ما القى القبض عليه واذا برسول الله يحكم بقطع راسه ولما المقداد قال له يا رسول الله انا رجل فقير ما عندي شيء يعني كل واحد عنده اسير وهيك انا اسير واشكروا كان اسير خصيصا على ال أنه هذا هذا مسخط هذا هذا غني إذا إش بشرش عليه إش برا واحد واحد مليون عشرين مليون جيل يوم عشرين مليون عمر دويرة وهو رجل مسكين ما عنده فيسكون وقالوا يا رسولنا فقير فالرسول قال الله مغني المقداد اللهم مغني المقداد اللهم مغنيه قطع رأس الكبير فقطع رأسه سبحان الله في بدر بإذن الله عزوجل يموت الكفار هذا الله هذا هو قولوا ربنا سبحانه وما كان صلاةهم عند البيس إلا مكانوا صديها في ذوق ما يجب أن ثم أحكى الله عز وجل من جملة المؤامرات التي دبرت القضاء على الدول المؤامرات كلها موجودة الآن لعل التارح يعيد نفسه قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون الله أكبر يعني أموال طائلة صرفها الكفار من اجل القضاء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وملته ومن جلته من عماسي في بدر كان كل واحد عندهم عشرة من الاغنياء الكبار كل يوم يطعم واحد يطعم الجيش ويطعم حتى نعماس الايبين كان سبعمئه ناقه من كل واحد قائم وكان الكثير ولما لما وقع ما وقع في غزوه بدر نعماس وانفقوا ما انفقوا كل هذا في الخضران ثم أبو سفيان للعير اللي نجات أش عمل ذيك العير نعم اسمه أبو الزهاش وكل بيت من بو يوسيس مكة اللي كان عنده قص فيها في هذه العير ما حدهاش قلنا نخلوها لحرب محمد صلى الله عليه وسلم لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وثم جالس مع أموال من الأغنياء ومن الكبراء والعظماء وكذا وجمع الأكداس من الأموال لأجمعوا حرب سي رسول الله وكانت غزوة أحود ما ننسى في غزوة أحود ولو كان كانت نكسن في أ ولو ويجمع ايضا ليخذوس ليخذوس الاحزاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنتصر في النهايه من الذي سيطر على الجزيره العربيه من الذي فتح مكه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الاموال باعس اباءنا باعس ولذلك الله ذن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره حسره هزموا خذلوا وانتصر من سنة محمد صلى الله عليه وسلم مان. وعلى طلاقة الإسلام رأيس لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن خذلوا لله واليوم من عماس اليوم أموال طائلة تجمع من العالم كله لاجل قضايا الإسلام ومن أجل حرب الإسلام أموال أموال أموال تصرف في سبيل إيش؟ في سبيل تحديد الناس المسلمين تحديد الناس المسلمين أموال تصرف والله بالملايين هو مليارات كل دولة دولة من الدول العربية والإسلامية يعطى لها من, من, من الأموال من أي تحديد نسلها من الله في أعليم وثم أموال تصرف العالم العربي كله وتعطى العالم من أجل تقصي... تقليص التعليم الإسلامي ومن أجل تقليص تحفيظ الكتاب الله عز وجل باش يمحى من الوجود حتى لا يبقى له أفعر أموال طائلة تصرف في سبيل تحرير تحرير البرأة وحرية المرأة وحقوق المراه مش بحقوق المراه ابوار والله ملايير وملايير وصدقوني بالله الذي لا اله الا الله سمع سمي راسي دي وزير خارجيه ايطالي يقول يجب على العالم الغربي يجمع ما لا يقل عن 13 مليار دولار لأجل أن يصرف على على على على دول مطلعة على البحر الأبيض المتوسط لإيقاف الزحف الإسلامي الزحف الأصولي هذا المقدار من المال الطائل يصرف على هؤلاء لإيقاف الدمار الإسلامي والله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة لكن الأمر ثم يغلبون ثم يغلبون فعلا غلبو كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وفعلا الامر موقف الينا موقف علينا. اذا نحن قمنا كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا صادقين لما كانوا مخلصين لما كانوا مؤمنين لما كانوا مجاهدين لما كانوا ابطارا مع الاسلام نصرهم الله والله لا يخلف وعده لكن اين المسلمون اين اهل لا اله الا الله اين هم لا وجود لهم ولكن على الأقل نقول موجودون إن شاء الله ولو أنهم قلة ولكنهم موجودون لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يسي أمر الله وهم على ذلك إذن إخواني ما شاء الله أموال طائلة تصرف من أجل إفساد الإعلام من أجل إفساد الاقتصاد، من أجل إفساد السياسة العالمية، من أجل إفساد الفرد المسلم إيلا إيلا إيلا من أجل إفساد التعليم، من أجل من أجل أموال، من أجل أزياء أزياء عالمية، توزع يعني في ها؟ يعني تنشر في العالم الإسلامي كله من أجل ها؟ تدمير العالم الإسلامي أموال فسيوفقونها هذا وعد من الله عز وجل ثم سيكون عليهم حسره ثم يغلبون ثم يقول والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا في الآخرة إن شاء الله الهزيمة في الدنيا العذاب الدنيوي في الآخرة الهزيمة والنكره ها وثم في الآخرة إيش نار جهنم على شدة يا ربي كله كان الله قديرا على أن ينصر الإسلام من أول وهنا بدون جهاز بدون إراقة الدماء بدون ما يستلب الأمر أن يحشد المسلمون قواهم ضد الباطل الله قادر لله كان قادر أن يقذف الإيمان في قلوب أعداء رسول الله كلهم ينصفون حوله ما في عدو ما في الأبو جاه ولا أبو لهب ولا العاصم الوائل ولا العاصم الحاري ما في أحد قادر لله ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الصراع بين الحق والباطل بين الكفر والايمان بين الحزب حزب الشيطان وحزب الرحمن لا بد يكون الصفان لان جهنم كتب الله لها انتم لا لاملا جهنم منك يا, يا يا ابليس لا بد ابليس عنده أسبع املأ جهنم ويملا الجنه ولذلك قال هنا ليوم ليميز الخبيث من الطيب يميز الخبيث من الطيب ليليش ينسى المعارك قال لي يميز الله ويفصل بين الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين فريق المؤمنين يسمى الفريق الطيب من اهل الجنه وفريق ال ال ال الكفار والمشركين يسمى الفريق الخبيث ابنه الرجس قال ليميز الله الخبيثة من الطيب لذا كان كانت المعركتين لذا كان الصراع بين الحق والباطل منذ كان الحق قال علاش باش مميز مش مقاس صفوف مخلطة مش مقاس جماعة مخلطة ما نعرف ما نعرف المؤمن من الكافر والذين كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله غزوة أُحد ظهر فيها الكثير الله جعل غزوة أُحد مميزة مدرسة ميزت فرقها الكثير كان مدسوس مع رسول الله يجاهدون معه يصلون معه يحجون معه يعني كذا يتزوجوا بعضهم المسلمون والمؤمنون مع المنافقين يتزوجون بعضهم بعض بعضهم يتوارثون وكذا ينخر يعني والشبكة ما هكذا كشقول ما في تمييز لما جاءت الغزوة وإذا بالفرق تتميز في يوم واحد سلسة ميات واحد ظهر النفاق في يوم واحد في غزوة إيش في غزوة سموك لما كان رجل الزرم قافلاً ها عارض مجموعة كانت تحاول تدبير الاغتيال لرسول الله والقضاء عليه وإذا بالله يكشفها ويخذوا الطريق في الجبل ملسمون في الليل وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلان وفلان و... ويحدث حديثهم يقول من تدري منهم؟ قال لا يا رسول الله قال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان قد تل أحدهم ويعرف هذا منافق هذا مجرم له خرج برا لا ليش؟ لأنه يتظاهر لا إله إلا الله محمد رسول الله وما دام يقول لها الى ان يكون أن يقول نقول ان نقاتل الناس حتى يقول ما دام قالوا خلاص بل بل, بل بل بعض الصحابة كان في الغزوة وواحد يعني كان, كان في الغزوة التقه في شارع وبمجرد ما التقى الكافر والزمرقه هو وبسق يقول لا اله الا الله الرسول واحد من الصحابه يقتله ويجي عند الرسول يقول يا رسول الله قال ها ثقيه غير بش يعني ويقيم ان لا نقتل يقول لي كيف ثقيه قالها قال يا رسول الله قد ما لك الناس يقول لا اله الا اشي جواب الله عزوجل يقول لك هذا قل لا إله إلا الله اقول يا رسول الله هذا سقيه يقول لا إله إلا الله ادخل منهم اشي جوابه هو قال لا إله إلا الله وأنا أقول يا رسول الله أنت يقول لا إله وقلها قال والله أحد من زملائه الرسول حبيب بخني اليوم هو غدا هو غدا حتى تمنيت أن اليوم أسلم كذا أمره لله خلاص الإسلام يشبه ما كان قبله أن ما أرسل شقاق قلوب الناس خلاص إذا يا إخوان هكذا الحياة الإسلامية الله عز وجل أراد أن يميز الصفوف وأن يميز بين الفرقتين وبين الطائفتين وبين الحزبين وبين رايسين ما هي رايس لا إله إلا أم الهدى قال ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه علامات لأن القمامة هو الزبل دائما الزبل يأتي في الصباح ويجمع الزبل لك يديه للمزمالة ويركم اليوم وغدا وفي النهاية يلعب به المنطقة الصناعية ماذا يقول الله لك؟ لك الزبل تمه؟ ثم ينتحرقه الله عز وجل يقول هذا بحسبه بحسبه بل. يعني الكفار الله عز وجل يجمعهم كاملين وتركهم مع هذا فوق هذا هذا فوق هذا في جهنم كلكم جميعا في جهنم اولئك هم الخاسرون ومع هذا الله عز وجل الكريم ورحيم قال قل كل الذين قل لهم ان ينساهوا عن حرب الاسلام ان ينساهوا عن عن عن مُضادة هذا الإيمان، إن ينساه عن حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه إن عليه يُقفل له، إن ينساه عن تجميع الأموال لحرب الإسلام يُقفل له مقصلاً، ولو فعلوا قالوا لو فعلوا ما فعلوا، حنالك كل يجمعون المؤمنين كلهم ولقوهم في الخدود هو نعم شنتر عليهم النار، قال الله عز وجل ثم لم ينسوه فلهم على وجه النمل يعني لو سافوا خلاص سبحان الله الله كريم كذلك قال لنا إن ينساه الكفر كامل ينساه عبده عليه من المضادة اللي هو محارب الإسلام يغفر لهم ما قد سال وإن يعود وإن يعود عدنا وإن يعود نعد لي خلف قدمة السنة الأولى يعرفهم من الله سبحانه ماذا فعل بالكافرين وماذا فعل بالمؤمنين خطة معروفة ومدرسة والكل يعرف وفي كل الكتب السماوية. كل الرسل الذين بعيثوا إلا وحدثوا ها عن الصراع الذي وقع بالحق والباطل ماذا كان تهيج المؤمنين وماذا كان تهيج الكافرين هؤلاء المؤمنون كانوا بالنصر والمعونة والصوفيق والتسديد وال والمتكفر والمشركون كانوا النار وميس القرار والهزمة في الدنيا والعذاب في الآخر وإن عودوا فقد مضى السلوات يقول الله عز وجل ردوا بلكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قالت له الكفر حتى لا تكون فتنة شو من قاش نعمات سلطة لغير الإسلام السلطة الحاكمة والقهر والغلمة لمن للباطل زول هذه بشي تنفس الإسلام هذه الكرة الأرضية كما نقول من راس ومن راس من الذي خلقها هذه المخلوقات اللي فيها من الذي أسى بهم هي تدور في الفضاء من الذي يقودها الدار الداردار والمملكه مملكة من الذي يحكمها من الذي يقول فيها هذا حلال وهذا حرام من الامر الذي ينبغي أن يطبق وايش لصاحب الدار ولا خارج الدار او تقصص منه كهرا كسرا عليه ويحارب هذا مو لهذا رب العزه سبحانه يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اول فتنه هو اذا المؤمن معارضه الاسلام تبرج فتنه الخمره فتنه الربا فتنه القمار فتنه الاختلاط فتنه النظريات الالحاديه والمخربه فتنه كل هذه فتن الحكم مازالله فتنة هذه اكبر فتن هذه الفتنية النار انا ما ارى العالم كله يحترق قاتلهم حتى لا تبقى النار قاتل الكفار عضاء الله حتى لا تكون فتنة وما اكثر الفتن في العالم الاسلامي كله والله العالم كله كما نقول دائما يحترق ولم يحرس الاتفاق وقاتلهم حتى لا تبقى النار النار تشتعل في الفرد والأسرة والجماعة والأمم ولا من يشهد وقاتل أم حسن لسكن نفسنا ويكون الدين كله لله ما يبقى شيء غير الله يوقف تدقون العالم يقول لا إكلان الدين وكيف يبقى الدين كله لله لا إذا كان سيطرة للإسلام فيكون الدين كله لله يبقى الفرد الواحد وحرية يهودي نصراني مجونسي إن أعجبه الإسلام تخلى فيه وإن لم يعجبه يخلص الجزية بالأغنية منهم يخلص يؤدون الجزية وهذه الجزية تعود عليهم لأن عندهم فقراء عندهم يتامى عندهم مساكين عندهم محاويج عندهم عندهم عندهم هذا ما يتأدى كي أدوا واحد للجزية واحدة للجزية صغيرة مثل ما نخرجنا عن الزكاة الزكاة اللي نخرجنا عنه فيجية تعود إلى فقراءنا إلى اليتامى والمساكين والمحاويج والمرضى وغير ذلك فكل لقهم والإسلام يحكمهم، هذا. هو. فالجهاد شو ليعليش الدفاع عن الد عن الدعوة الإسلامية، لحماية الدولة الإسلامية، لحماية أهل الإسلام، لحماية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لحماية السيطرة الإلهية على لأن الدار دار هو الذي يحكم. هذا هو الإسلام العظيم. وقاد هذا القول وقاشلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا فإن ساهوا فإن الله مباح من رواصده. إذا ساهوا ولو ظاهرا القلوب طلع عليها سبحانه. الجازيم حفظ من القلوبين. وإن سوّلوا وأعرضوا وحاربوه وضادوا الإسلام وتردواه وحاولوا إسقاطه. ها؟ وإن سوّلوا فعلموا أن الله مولاكم فعلموا يكون لكم علم بأن الله مولاكم الله يسول لكم ما يسلمكم ابدا لاعدائكم الله ينصركم الله يعلي قدركم الله يعيش شأنكم خلاص ود لكم ان شاء الله وينصر فعلم ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا وانصر هذا الدين اللهم اخل الكفر والكافرين والشرك والمشركين اللهم على رايه هذا الدين اللهم انصر الشيشان ودغستان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على ادائهم اللهم اخل الكفر والكافرين والشركه والمشركين اللهم اخلوا اعداء الدين اللهم هزم شيوعيين اللهم هزم شيوعيين اللهم هزمهم وجعلوا اولاف غلبة للمسلمين اللهم امين الحمد لله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا انت استغفرك و اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون و على المرسلين والحمد لله